ايناكم وما انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الورث ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقصرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 وَمَا صَلَّى رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي تَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين